قل سيروا, قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين كان اكثرهم مشركين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 يصدعون من كفر فعليه كفره من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ومن عمل صالحا يمهدون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 الرِّيَاحُ مُبَشِّرَاتٌ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِي وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِهِ ۗ إِن يُؤْثِلَنَّ رَبُّكَ رَحْمَةً بِكَ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 فانتقمنا من الذين أجرموا ولقد أوسلنا من قررك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتفير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فيبسقه في السماء كيف من خلاله فإذا أصاب يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَإِذَا أَفْضَلَ لَهُم مِّن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِ إِلَٰهِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ إِلَٰهِنَا وَإِن كَانُوا كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير